ذانك قولهم باهواهم يضاهئون قول الذين كفروا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قال الله ان ما يؤثكون اتخذوا احباره ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفيوا الله بأفواههم ويأبى الله وَيَذَرُ الضَّلَالَةَ إِلَّا أَن يُتِمَّهُ وَنُوحُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى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 ضالين. أمين يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليعتنون أموال الناس بالباطل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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا, كنزتم ما كُنْتُمْ بِهِ تَنفُسُكُمْ إِنْ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُونَ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ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 عليهم والله لا يهدي القوم الكافرين الله اكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأنوالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت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 انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابت ورتاب من قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد خروج لاعذونه عدته ولكن كره الله بعث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 ولا اوضع خلاناكم يبغونكم الفتنه وفيكم سن ماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغول فتنه من قبل وقلبونك الامور, وقلبونك الأمور حتى جاء وظهر أمر الله حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. الله أكبر الله أكبر. شبع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله الله أكبر. الله أكبر.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 ومنهم من يقول اذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم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 قُلْ هَلْ تُرِيدُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَدَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا أَوْ بِأَيْدِي نَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُم قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ مِنكُم إِن كُنتُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا وَماَا مَنعهُم أَ تُقُبَلَهُم نَفَقاتُهُم إِللاا عََّهُم كَثَروبِ اللهَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأتُون وَلَا يَأتُونَوَلَاتَ إَِّا وَهُم كُسَلَ وَلَا ي فِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُون فَلَا تُعجِبَكَ أَنْوَالهُم وَلَا أَلادُهُم إِ ماَا يُريد اللهَّهُ لِنعدَدِمَ بِهَا فيِي الحياتةِ الدُّنْييا وَتَزْهَ قَُسُهُم وَتَزهَ قَآُسُهُم وَهُم كَافِر الله أَكبَب اللهق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 ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون منجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمسك في الصدقات فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَاهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَاهُمْ إِنْهَا يَسْخَطُونَ وَمِنْهُمْ كAIN U'TO MINHA RADU WA ILLAM IU'TAU MINNA IDAHUM YASKHATUUN WALAU ANNAHUM RADU MA ATAAHUMULLAHU WA RASUULUHU WA QALU HASBUNALLAH WA QALU HASBUNALLAH SAYU'TINA ALLAHU MIN TUGHLIHI WA RASUULUHU إنا إلى الله راغبون الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد